اثنان، استمع للجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أتعلم الإسعافات الأولية لخدمة الرياضة لا تقضي وقتك بالأعمال الفارغة الرياضة مفيدة لصحة الإنسان انتبه لقواعد الرياضة لأنها مهمة التنافس بين الفرق في المسابقات جميل ألعب كرة القدم في أوقات الفراغ أتعاون مع أصدقائي عندما ألعب كرة السلة